ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وذلك معروف في كلام العرب ومنه قول زهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي قوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة ولكنه بين في موضع آخر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 قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله ليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعتاب فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى وقوله من يتبع الرسول أشار إلى أن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم بقوله مخاطبا له وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية لأن هذا الخطاب له اجماعا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية ولا سيما على القول باعتبار دلالة الاقتران والخلاف فيها معروف في الأصول قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها بينه قوله بعده فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لم يبين هنا من اللاعنون ولكنه أشار إلى ذلك في قوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض الآية لم يبين هنا وجه كونهما آية ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي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 وأعتدنا لهم عذاب السعير وقوله في الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور قوله تعالى واختلاف الليل والنهار لم يبين هنا وجه كون اختلافهما آية ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى، كقوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة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 وقوله ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب الآية المراد بالذين ظلموا الكفار وقد بين ذلك بقوله في آخر الآية وما هم بخارجين من النار ويدل لذلك قوله تعالى عن لقمان مقررا له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقوله جل وعلا والكافرون هم الظالمون وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الآية أشار هنا إلى تخاصم أهل النار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 بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان لم يذكر هنا ما يترتب على اتباع خطواته من الضرر ولكنه أشار إلى ذلك في سورة النور بقوله ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر الآية قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لم يبين هنا هذا الذي يقولونه عليه بغير علم ولكنه فصله في مواضع أخرى فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو أن الله حرم البحائر والسوائب ونحوها وأن له أولادا وأن له شركاء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وقوله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله الآية وقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الآية وقوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إلى غير ذلك من الآيات ونزه نفسه عن الشركاء المزعومة بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون ونحوها من الآيات ونزه نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله قال اتخذ الله ولدا سبحانه الآية ونحوها من الآيات فظهر من هذه الآيات تفصيل ما أجمل في اسم الموصول الذي هو ما من قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام ولكنه بين في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه الآية إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته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 وعكرمة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وإبراهيم النخاعي والحسن البصري وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعل القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله مسفوحا فائدة نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته